إ ن الله مع الذين استقوا ولو م المادة هذه د د ي و ا ا لأن ل كانوا م ا للرجال ت ليست و إ م ا النساء ا حتى ل ن ن ع د ه م كرامات أيضا النساء لأن في ع ا ب د ا ت ت و غ ي ا ووليات ت من أ وكان ل الله الذين لا خوف عليه ولا ي يحزنون ا ء هم خوف و من هؤلاء مريم ابنه عمران ا ل ف ت ا ة ا ل ط ا ه ر ة ا ل ص ا ل ح ة التغييه ة العابدة دخل كل ما كل دخل ل ع ا زكريا ا ل م ح ر ا ب و ج د ع ن د ه ا كان يدخل عليها في الصيف يجد عندها فاكهة الشتاء ويدخل عندها في الشتاء في عندها فاكهة الصيف وهذه الفاكهة ليست موجودة في البيوت ولا تباع في الأسواق رزغة موجودة يدخل في يجد ويدخل في فيجد ليست في في وهذه غير م و ج و د ة ع ن د أحد م ن ا ل ن ا س لكن ه ا م و ج و د ة ع ن دمريا من ا ل م ح ر ا ب و مريم م ك ا ن ت تخرج إ ل ى ا ل أ س و ا ق ولكن ا ا عند ه ا خ ا د م يشتري لا ه اطعام ل و ي ج ل ب لا ه ا ل غ ذ ا ء ف ت ع ج ب زكريا ق ا ل ل ه ا ء نريكي هذا ق ا ل ا ء نريكي ن ل هذا وطوالي وردو ت مصر د غير له ه ومن عند الله إن الله يرزق من يشاو بغير السبب مغردو يا سرار هاصه لا تتاخر في ملايينيك يا شاخصه لو كان لو كان هذا الموقف ل أ ح د من الدجالين أ و المستهترين طوالي سيستعرض بهذا الموقف ويدعي أ ن ه عنده أ س ر ا ر وعنده أ ح و ا ل خ ا ص ة وعنده خصوصيات وهذه ا ل أ ش ي ا ء لا يستطيعها اي إ ن س ا ن وغير ذلك من ا ل أ ك ا ذ ي ب والاباطيل فمريم قالت ل هو ه من عند الله وليس من عندي ولا أ م ل ك منه شيء فطوالي زكريا توجه الى المصدر هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هبلي من لدنك ذ ر ي ة ط ي ب ة إ ن ك سميع الدعاء توجه ودعا الله لان الله الذي أ ع ط ا ه سيعطي غيرها ولان خزائد الله جل وعلا لا تفنى ولان ربنا جل وعلا ليس له علاقه مع أ ح د من الناس لا يجامل ولا يحابي فالذي أ ع ط ا ه سيعطي غيرها و د ه معلوم عند زكريا طوالي س أ ل الله قال ر ب ه ب ل ي من لدنك ذ ر ي ة ط ي ب ة إ ن ك سميع الدعاء وكان زكريا عليه السلام كبير في السن وكانت م ر ا ت ه لا تلد بلغ من الكبر ع ت ي ه وامراته عقيم لكن عارف أ ن الله جل وعلا يمكن أ ن يلغي هذه ا ل أ س ب ا ب ويعطيه من غير سبب فربنا جل وعلا ما خيب ظنه فنادته ا ل م ل ا ئ ك ة وهو قائم يصلي في المحراب أ ن الله يبشرك بيحيى مصدرا ب ك ل م ة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين أ ر ا د أ ن يستوثق قال رب أ ن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر و م ر أ ت ي عاغر كيف يكون هذا الغلام يا رب وهذا الكلام ليس اعتراض و إ ن م ا ا س ت ف ه ا م دعني اعرف ا ل ص و ر ة التي يكون فيه هذا الغلام كيف ي أ ت ي ه هذا الغلام هل سيرجع شابا وزوجته تكون شابه أ م أ ن الله جل وعلا سيعطيه هذا الغلام بعد ان يتزوج م ر ة أ خ ر ى أ م أ ن الله جل وعلا سيعطيه ذ ا الغلام على هذه ا ل ح ا ل ة ف س أ ل عن ا ل ك ي ف ي ة وليس اعتراض وليس شك هو و ا س ق أ ن الله سيعطي لكن ب أ ي ص و ر ة كان يجهل ا ل ص و ر ة التي سيكون في هذا الغلام فربنا قال له كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آ ي ة للناس كذلك قضى الله جل وعلا ويقول لشيء ل كن فيكون في فربنا جل وعلا له في هذا العالم س ن ة م ا ض ي ة و س ن ة خ ا ر ق ة نحن أ م ر ن ا أ ن نعتمد على ا ل س ن ة ا ل م ا ض ي ة ولا نعتمد على ا ل س ن ة ا ل خ ا ر ق ة سنه الماضيه بمعنى ان نتعلم قوانين ا ل ح ي ا ة ونعرف خصائص المواد ونتعلم العلوم ونعرف كيف نسخر هذه العلوم ل خ د م ة الدين و خ د م ة ا ل إ س ل ا م و ع ب ا د ة الله عز وجل وبعد ذلك إ ذ ا ح ص ر ت الخوارق فهي من عند الله جل وعلا من عند ا لكن ل جل وعلا ل ه نعتمد على هذه الخوارق ما يكون عندنا أ س ل ح ة ونعتمد على أ ن الله جل وعلا له جنود السماوات و ا ل أ ر ض هذا من ا ل ت و ا ف ق من أ س ب ا ب ضعف المسلمين أ ن ه كثير م ن ه م م ع ت م د ي ن على خوارق العادات أ ن الله جل وعلا سينصرنا على أ م ر ي ك ا وما عندنا شك أ ن الله سينصرنا على أ م ر ي ك ا لكن من ه م الجنود الذي ن على أيديهم سننتصر على أ م ر ي ك ا و إ س ر ا ئ ي ل ونحكم العالم زي ما كنا قديما حكام الدنيا و س ا د ة العالم الجيل الذي سينصر وعلى يده تكون ه ز ي م ة أ م ر ي ك ا وروسيا ونشر ا ل ش ر ي ع ة في كل ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة ه ذ ا الجيل لم ي أ ت ي بعد ل أ ن الله جل وعلا قد أ خ ب ر من مواصفات هذه الجيل قال يا ايها الذين آ م ن و ا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم متلائم ذلك فضل الله يؤتيهم ن يشاء والله واسعون عليه نصفات اربعه ربنا قال الجيل الجيل الذي سيكون على ي د ي ه تغيير العالم هو المتصف بهذه الصفات و ا ل إ ن س ا ن بيجتهد ان يكون من أ ص ح ا ب هذه الصفات قال ياتي الله بقوم أ و ل صفاتهم أ ن ه م يحبون الله ويحبهم الله كونهم يحب و الله ا دا م ر طبيعي الله جل وعلا خالقهم ومولاهم وسيدهم وسافرهم والمنعم عليهم يحب الله دا م ر طبيعي لكن من غير الطبيعي أ ن يحبهم الله دا العجيب العجيب أ ن الله جل وعلا يحبهم القوي يحب هؤلاء الضعفاء الغني يحب هؤلاء الفقراء العليم يحب هؤلاء البسطاء العوام الجهال دا ا ل أ ع ج ب ليس العجيب أ ن يحبوا الله لكن الاعجب أ ن يحبهم الله قال يحبون الله ويحبهم الله ا ل ص ف ة ا ل أ و ل ى ا ل ص ف ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن ه أ ذ ل ة على المؤمنين رحماء بينهم على إ خ و ا ن ه م المؤمنين ك ا ل أ م مع طفلها ووليدها من حيث العطف و ا ل ر ق ة واللين في ا ل م ع ا م ل ة مع المؤمنين روحما روحما بينهم يعني ا ل ج ب ه ة ا ل د ا خ ل ي ة لهم ق و ي ة متماسك ة ا ل ص ف ة ا ل د ا خ ل ي ة مافو أ ي ش ق ا ق مافيه خلاف بينهم قلوبهم على ق ل ب رجل واحد أ ذ ل ع ل ى المؤمنين ك الجسد الواحد إ ذ ا ا شتكا منهم ربو تدعى ا ل ه س ا ئ ر الجسد بالسحر والحمى و ا ل آ ن ا ل أ م ه واضح أ ن ه ا م ت ف ر غ ة و م م ز ق ة بين الطوائف و ا ل أ ح ز ا ب والجماعات والفرق والاراء ا ل ش خ ص ي ة والخلافات والمصالح والمنافع ا ل م خ ت ل ف ة لذلك تحتاج ا ل أ م ة ه أ ن تتماسك داخليا ً لواحده من أ س ب ا ب النصر ما داموا مختلفين لن ي أ ت ي ه م النصر ل أ ن النصر ي أ ت ي ب أ س ب ا ب ونصر الله جل وعلا لا يتنزل على العاطلين الخاملين و إ ن م ا نصر الله جل وعلا يتنزل على المجاهدين العاملين الشجعان أ م ا العاطلين الخاملين فلا ي تنزل عليهم نصر الله ل أ ن السماء لا تمطر ذهبا ولا ف ض ة و إ ن م ا ا ل ا س ا ن العامل بيستخرج الذهب و ا ل ف ض ة و الله جل وعلا قادر على أ ن ينزل الذهب و ا ل ف ض ة من السماء على المسلمين لكن بفعل ا ل أ س ب ا ب و ليس من غير فعل ا ل أ س ب ا ب و ا ل ص ف ة ا ل ث ا ل ث ة لهؤلاء أ ن ه م يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل في سبيل الله و ليس في سبيل المال و ليس في سبيل الوطن و ليس من أ ج ل التراب وليس من أ ج ل الاعراق وليس من أ ج ل ا ل ق ب ل ي ة وليس من أ ج ل ا ل ع ن ص ر ي ة السبيل واحد بس سبيل الله لتكون كلمه الله هي العليا بس دل الذين همهم اعلام كلمه الله د الذين ينصرهم الله والصفه ا ل ر ا ب ع ة أ ن ه م لا يخافون ل و م ت لائم لا ي خ ا ف و ا لا من الشرق ولا من الغرب ماذا تقول منظمات فقوه ا ل إ ن س ا ن ما هو ر أ ي ا ل أ م م ا ل م ت ح د ة ما هو ر أ ي الدول ا ل ك ا ف ر ة هل سترضى عنا أ م ستغضب هذا كلام كل عندهم ملغي لا يخافون في الله ل ه م ت ل ا ي م إ ذ ا وصلنا إ ل ى ه ذ ه الصفات أ ص ب ح ن ا نحب الله ويحبنا الله و ا ل ج ب ه ة ا ل د ا خ ل ي ة م و ح د ة أ ذ ل على المؤمنين و لا ن ج ا م ل عدا الله جل وعلا اعز على الكافرين و نجاهد ص ا ط في سبيل الله ولا نخاف في الله ل ه م ت ل ا ي م الجيل المتصف ب ه ذ ه الصفات هو الذي سيكون عليه تغيير العالم وحكم الدنيا دير ربنا جل وعلا قال هو الذي هم الذين ينصرون لكن ايات النصر بزلزال من ا ل أ ر ض أ و ريح صرصر ربنا جل وعلا يرسلها كما أ ر س ل ه ا على قوميات ما ذلك على الله بعزيز ولكن هذا فعل الله وربنا جل وعلا س ي س أ ل ن ا عن فعلنا وليس عن فعله ماذا فعلنا لنصر الدين م ا ذ ا ف ع ل ن ا ل ن ش ر ا ل إ س ل ا م ل ل س ن ة الماضي ة ا ل م ف ر و ض نسير عليها وليس ا لتكال ا على ا ل س ن ة ا ل خ ا ر ق ة لذلك في ك ث ي ر م ن المواقف المسلم ي ن ب ه ز م و ل أ ن ه ل ا ع د ا ء الكفار الكفار ما مانم ع د ه إ ي م ا ن ب س ن ة خ ا ر ق ة ا ل خ و ا ج ب مانم ع د ه ح ا ج ة ا س م ه ا ا ل كرمات ا و ل ا ا ل م ع ج ز ا ت و ل ا خ و ا ر العادات ع ن د ه م ح ا ج ة ا س م ه ا المعامل أ ث ب ت ت و ا ل ت ج ر ب ة نطرت و ا ل ن ت ي ج ة م ث ب ت ة ب ا ل ت ج ر ب ة ا ل ع م ل ي ة عندهم فقط القواعد ا ل م ع ر و ف ة قوانين الكيمياء والفيزياء وقوانين العناصر وخواصها والجمع بينها ومركباتها بيعرفوها. لذلك نجحوا وتقدموا أ م ا معظم الذين يعتمدون على الخوارق والكرامات و ا ل أ م و ر غير ا ل ع ا د ي ة هؤلاء س ي ك و ن و ن مع المتاخرين المتخلفين لحد ما يغيروا هذه ا ل ن ظ ر ة ويستغل ا ل أ س ب ا ب التي بها ينصرهم الله جل وعلا دي من الفوائد ا ل ع ظ ي م ة في ا ل ه ج ر ة إ ن ا ل إ ن س ا ن بعدما يفعل ا ل أ س ب ا ب ويتوكل على الله عز وجل و أ ن الله جل وعلا سينصره ينبغي ان ا ل إ ن س ا ن لا يعتمد على ا ل أ م و ر ا ل خ ا ر ق ة و إ ن م ا يعتمد على ا ل س ن ة ا ل م ا ض ي ة ا ل م ت ب ع ة المتفق عليها والقواعد ا ل م ع ر و ف ة التي يسير بها الله جل وعلا الدنيا والعالم ه ذ ا م ن ا ل ف و ا ئ د من ف و ا ئ د هذه ا ل ر ح ل ة كذلك من ف و ا ئ د هذه ا ل ر ح ل ة ا ل م ب ا ر ك ة من ف و ا ئ د هذه ا ل ه ج ر ة الحرص على ا ل ت ر ب ي ة ا ل س ل ي م ة للابناء والبنات يتمثل ذلك في موقف أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه الرسول قال له عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اخرج من عندك قال له إ ن م ا هم أ ه ل كان ك عند أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه سيره ك ا م ل ة في أ و ل ا د هو بنادي من ه م ا ف ه و ن سان خ ا ي ن و ل ا ف و م ن سان ج ب ا ن ك ا ن ي ع ر ف أ ن ا ل ن ب ا ت ه مافيهم و ح د ة ح ت خ ر ج ا ل خ ب ر ل ل ك ف ا ر و ل ا ت خ ا ف و ل ا ت ت ر د د مهما نالها من ا ل ع ذ ا ب ومهما أ ص ا ب ه ا من الخوف ف إ ن ه ا لن تتنازل و ل ن ت ف ض ح أ م ر أ ب ي ها ولن تكشف أ م ر ا ل نبي عليه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م و ب ق ص د ي ق لانو ربى ر ب ا ل بنات تربي ة س ل ي م ة و ك ذ ل ك ر ب ا ل أ و ل ا د ا ب ن ه ا ل ش ا ب عبد ا ل ل ه ج د و ا ل ا خ ر ا ل ص د ي ق ضرب أ ر ى ع ا ل ا خ ر ى و ا ل ا خ ر ا ل ا خ ر ى و ا ل ا خ ي ى والاخرى والاخرى و ل ا ة ر ى والاخرى ا ل ا خ ر ى والاخرى والاخرى و ا ل ب خ ر ى والاخرى والاخرى والاخرى والاخرى والاخرى والاخرى والاخرى والاخرى والاخرى ا ر ى و ا ل ا خ ر و ا خ ر ى و ا ل ا خ ر والاخرى والاخرى ا ل ا خ ر ى والاخر و ل ا خ ا ل ا ل ا خ والاخر والاخر والاخر والاخر والاخرى والاخر و ا ل ا ه ر ى والاخرى و ا ل ا خ ا ى والاخرى والاخر عامه الليل وينصرف قبيل طلوع الفجر ثلاث ليالي ويفعل هذا الفعل فابو ق ك ر الصديق رضي الله عنه كان على ع ل ا ق ة و ث ي ق ة ب أ ب ن ا ئ ه وبناته ر ب ا م ت ر ب ي ة س ل ي م ة وهذه من الفوائد ا ل ع ظ ي م ة لا بد للاب أ ن ي ت أ ك د ويستوسخ من ت ر ب ي ة أ ب ن ا ئ ه تربية سليمة ا ل ر ش ي ي د ة و ت أ ك د ب ن ه ف ع ل السليمه أ ه لحمل ل ا ر ا ة الرشيده فعلا, عنده حسن الظن أنهم فعلاً مؤهلين لحمل ا ل م س ؤ و ل ي ة ولازم ا ل أ ب بين الحين و ا ل آ خ ر ي ت أ ك د ان ا ل أ و ل ا د على المسار الصحيح ل أ ن ا ل أ و ل ا د قد ينحرفوا ا ل ب د ا ي ة قد تكون بداية تكون س ل ي م ة ا ل و ل د يكون ولد مستغيم لكن لا يعرف ا ل أ ب من يصاحب ومن يجالس وماذا يشاهد وماذا يغرق ويقول لها اشياء ممكن تغير ا ل أ ف ك ا ر ممكن الولد يكون قد تغير فكره والاب لا يعرف معتمد على خ ل ف ي ة قديمه ان الولد مازال فيه خير وكذلك البنت مازالت على خير لحد ما يفاجا ب ف ض ي ح ة أ و ج ر ي م ة لم ي ح ت ف لها حساب بعد الاذان م و س و ع ه